بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم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 أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهم والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. بالعلم بل بالادب. ثم على تواضع لا تفتخر بالنسبي كفاك أن تخرج دنيا الورى بالحسبي نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى مشروب من مشروب ينقسنا من سيئات عملنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم اليوم ان شاء الله تعالى موعدنا في بدء نظم الالفيه فيما بعد المقدمة ذكرنا في الاسبوع الماضي وتكلمنا عن مقدمه ابن مالك رحمه الله تعالى واخذنا الابيات السبعه الاولى بعدها رحمه الله تعالى بدأ بابا جديدا فقال رحمه الله الكلام وما يتألف منه فهنا الآن أولا رحمه الله تعالى اولا بدأ بباب المقدمة بعدها بدأ بباب الكلام وما يتألف منه بعدها قال باب المعرب والمبني إذا أول شيء ننبه عليه هنا أن الرجل أخذ بعادة المصنفين في أنه بوّب كتابة وبوّب متن صحيح الرجل الآن اولا ذكر المقدمة وذكر تحتها كم بيت سبعة والآن دخل في باب جديد وهو باب الكلام وما يتالف منه بعدها ثالثا دخل في باب ثالث وهو باب المعرب والمبني إلى غير ذلك المهم أن الرجل الآن أخذ بعدث من المؤلفين والمصنفين مثلا في كتب الفقه أنتم تقرؤون في كتب الفقه يبدأ اولا بباب المياه صح؟ يبدأ اولا بكتاب الطهارة وبعده يبدأ ويبوب باب المياه باب الآنية باب النجاسة وما أشبه ذلك فهذا الرجل الآن ابن مالك جرى على عدث من يا جماعة المصنفين في تألفهم صحيح ولكن هنا ما السبب الذي دعا ابن مالك لأن يبدأ أو لأن يبوب هذا المد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى المعتنون بشرح الألفية لذلك عدة أسباب أو مسألة نبدأ بها الآن أن الرجل جرى على عدث من؟ المصنفين والمؤلفين. كل المصنفين تقرؤون في كتبهم أنهم يبوبون أم لا يبوبون؟ هاي يا جماعة جو. ها ها يبوبون صحيح. فالرجل هنا الآن بوب اولا بالمقدمة. وذكر تحتها كم بيت؟ ها سبعة. وبعدها دخل في باب جديد هو باب الكلام وما تألف منه. ما السبب الذي دعا؟ ابن مالك رحمه الله تعالى لأن يسلك هذا النهج ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى لذلك عدة أسباب أولا أنت الآن تطالب علم تقرأ في مثلا في كتاب من كتب الفقه بعدما تفرغ على سبيل المسال من باب المياه أو من كتاب الطهارة يدخلك شيء من النشاط أنك انتهيت من كتاب أو باب أم لا صحيح؟ فيكون السبب الأول أن في ذلك شحزا للهمم وتنشيطا لطالب العلم أنه إذا فرغ من باب فانه يضع في نفسه ويفرح وبالتالي ينشط للباب الذي يليه أم لا ينشط؟ ينشط صحيح؟ هذه علة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى غير ذلك مما ذكروه من العلم تحت هذا البلد بعدها انظروا معي ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى قال الكلام وما يتألف منه لو نظرنا إلى ضبط كلمة الكلام لوجدنا أن الرجل ضبطها هكذا الكلام وما يتألف منه رفعها انما يرفعها يا جماعة ها. اتت بضم الميل وأهل العلم رحمهم الله تعالى الذين اعتنوا بشرح الألفية قال ويجوز فيها أيضا النصب ويجوز فيها كذلك الجطر إذا كلمة الكلام يجوز لي أن أنطق بها مرفوعة فأقول الكلام ويجوز لي كذلك أن أنطق بها منصوبة فأقول ما وما يتالف منه ويجوز لي كذلك أن أنطق بها مجرورة فأقول الكلامي وما يتالف منه وقص على هذا أيضا التراجم التي وضعها الفقهاء في كتبهم والتراجم التي وضعها أصحاب العقائد في كتبهم على سبيل المثال عندنا مثلا نبدأ كتب الفقه بكتاب ماذا ها كتاب يا جماعة إذن يجوز في كلمة كتاب أن تقول فيها كتاب ويجوز, فيك أن ت... ويجوز لك أن تقول فيها كتاب با. ويجوز لك كذلك أن تقول فيها نعم نعم شيخنا؟ حد يوزعهم يعني لو خليتها بين المغرب وبين الازم والاقامه واضح يا جماعه اذا الان عندنا كلمة الكلام يجوز فيها كم وجه ها الرفع والنصب والجر تقول الكلام ويجوز لك كذلك ان تقول الكلام ما ويجوز لك كذلك ان تقول الكلام وما هو توجيه هذه الأوجه الثلاثة ولكن قبل نبهت على أنه كما يجوز ذلك في تبويب ابن مالك لكلمة الكلام كل هذا يذهب أيضا إلى من؟ كتب الفقهاء مثلا سماحة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد كان يباوب أم لا يباوب؟ هيا يا جماعة صحيح؟ كان يقول مثلا باب من استهدأ بشيء فيه ذكر الله عز وجل هنا رجل قال بابه ويجوز أيضا أن تقول ويجوز كذلك أن تقول بابي فما هو التوجيه للرفع وما هو التوجيه للنص وما هو التوجيه لي يلا جماعة للجر صحيح أولا عندنا الرفع الرفع ذكر تحته اربعه اوجه كم وجه يا جماعه يجوز لنا الرفع هذا معه كم اربعه يجوز لك ان ترفع كلمه الكلام على انها خبر لمبتدا محذوف اول وجه هو انها ايه خبر لمبتدا محذوف الوجه الثاني انها مبتدا وخبره محذوف ضدها ام ليست ضدها صح الوجه الثالث انها فاعل لفعل محذوف الوجه الرابع انها نائب فاعل واضح كده يا جماعه عندنا الان كلمه الكلام هذا فيها كم وجه للربع ها كم وجه أولا أنها مبتدا وخبر وثانيا أنها خبر ومبتدا وثالثا أنها ورابعا أنها نائب فاعل هذه الأربعة الآن من مرفعات الأسماء أم ليست من مرفعات الأسماء صح الخبر من مرفعات الأسماء المبتدا من مرفعات الأسماء الفاعل أيضا من ونائب الفاعل أيضا من مرفعات الأسماء اولا. قالوا هذا خبر لمبتدا محذوف ويكون تقدير الكلام هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتالف منه الكلام انظروا معي الان نحن قلنا ان كلمه الكلام هذه خبر لمبتدا محذوف ولكن لاحظوا معي وامشوا معي خطوه بخطوه هنا الرجل قال ان تقدير الكلام هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتالف منه هنا لو نظرنا الى كلمه الكلام لوجدناها لو مرفوعه ام مجروره صح ونحن قلنا ان هذا وجه الايه مش عايزك تناموا يا جماعه ها؟ هذا وجه ماذا إذا ان ننطق بكلمة الكلام ماذا؟ فما الذي جعلنا نقول هنا انها مرفوعة بالرغم من كونها مجروره انتبهوا معي عند الاعراب نقول هذا مبتدا صح؟ لأننا بدأنا بها الكلام وبابه هي الخبر لأنها هي التي تم بها الكلام وشرح مضاف والكلام مضاف اليه صحيح فهنا اصبحت الكلام في التقدير او في الاعراب اصبحت ماذا مضافا اليه ولكن انظروا معي قالوا هنا ان المبتدا هذا محذوف صحيح بعده كلمه باب هذه حذفت ايضا وحل محلها كلمه شرح و عند النحا قاعدة أنك إذا حذفت اسما وأتيت باسم آخر مكانه فإنه يأخذ نفس الحكم الإعرابي له مرة ثانية عند النحا قاعدة أنك إذا حذفت اسما ووضعت بدلا منه اسما آخر فإنه إيه يأخذ نفس الحكم الإعرابي له مثلا الله عز وجل قال في كتاب واسأل القريه ماذا قال يا جماعه مش عايز حد ينام ها ماذا قال واسال القريه هل القريه هي التي تسال ام اهل القريه فاصل الكلام ما هو واسال أهل بالنصب القريه بالجر لانها ايه مضاف اليه تعذبت انت اهل المنصوبه ووضعت بدلا منها من القريه فالقريه الان اتت مكان اهله لم تات ايوه تأخذ تاخذ ايه حكم الاعراب لها فأصبحت هنا الان كلمه باب حذفت واتينا مكانها بكلمه شرح شرح مجروره أتت مكان باب المرفوعه تقول ايضا ايه مرفوعه فيكون الكلام الان هذا شرح صح ولا غلط طيب بعدها أنت أيضا ابن مالك أتى بكلمة شرح في تبويبي أم أيضا محزوفة محزوفة فعزفت أنت أيضا كلمة شرح المجرورة وأتيت بدلا منها بكلمة الكلام فارتفعت بارتفاع كلمة شرح أم لم ترتفع فأصبح الكلام الكلام بو وما يتالف منه مرة عندنا الآن ابن مالك رحمه الله تعالى بوب الباب الثاني فقال ماذا يا جماعة الكلام وما يتألف منه صحيح هنا قال الكلام بالرفض وبعض شراح الألفية قالوا وجوز فيها أيضا وجهان اخران هما النص والوجه الثالث إذن يجوز لك أن تقول باب أو الكلام ويجوز لك كذلك أن تقول الكلام ويجوز لك أيضا أن تقول الكلام ولكن لكل وجه من هذه الوجوه الثلاث وجه إعرابي يجوزه يعني تعليل اعرابي نقول هنا أولا في الرفع ذكروا له كم علة أربعة, أربعة اما أن يكون مرفوعا على أنه خبر لمبتدا محذوف ويكون تقدير الكلام حينئذ هذا باب شرح الكلام هنا الكلام مجروره ونحن قلنا انها لا هنا ان تكون ايه مرفوعه فما الذي شرها نقول ان هذا هو المبتدا المحذوف صح ولا غلط بعدها هنا باب هي الخبر صحيح والخبر ايضا محذوف انت حببت الخبر وهو مرفوع واتيت مكانه بكلمه شرح فانا ترتفع بارتفاعه أم لا النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل يسأله وقال له يا رسول الله انا نركب البحر الان البحر يركب يا جماعه ام هم يركبون سفينة البحر صح؟ فأصل الكلام هو إن نركب سفينة البحر. حذفت أنت كلمة سفينة المنصوبة وأتيت مكانها بكلمة إيه؟ البحر المجرورة ولكن لما أتت مكانها نصبت بانتصابها صح؟ فأصبح حكمها الاعرابي إيه؟ البحر واسأل القرياتي مع أن أصل الكلام هو أهل القرياتي ولكن لما حذفت أهل المنصوبة واتيت مكانها بالقرية المجرورة أخذت كلمة القرية ماذا المحل أو الحكم الاعرابي لكلمة أهل واضح فأنا حذفت أنت كلمة باب المرفوعه اذا شرح حياتك مكانها تقول أيضا ماذا مرفوعة كذلك ايضا هنا حذفت كلمه باب اصبحت شرح مرفوعه والكلام بعدها مجروره احذف شرح تكون الكلام ماذا مرفوعه برفع كلمه ايه برفع كلمه شرح إذن اصبحت في التقدير خبرا ومبتداه محذوف ام لا صحيح الامر الثاني او الوجه الثاني قال هي مبتدا وخبره محذوف ويكون تقدير الكلام اسهل من هذه الماضي يكون تقدير الكلام الكلام مو وما يتالف منه هذا محل بحثه هنا عندنا الآن قلنا ان كلمه الكلام خبر لمبتدا محزوب صح ولكن انتبهوا هنا قل انها خبر لانها تقدم عليها ايه المبتدا هذا هنا اصبحت كلمه الكلام في بدايه الجمله اذن تعرف ايه مبتدا أنت. صحيح ويكون الخبر محذوف تقديره محذوفا تقديره هذا محل بحثي واضح كده يا جماعه اذن عندنا الان كم وجه وجهان الوجه الاول انها خبر ومبتداه محذوف والوجه الثاني عكسه وهو أنها مبتدأ وخبره محذوف الوجه الثالث أنها فاعل لفعل محذوف أنها فاعل وفعله محذوف هنا الآن باب الكلام سبقه باب متقدم عليه أم لا صحيح إذن أصبح الآن يتبع بابا سابقا عليه هو المقدمة اذا تقدير الكلام نقول تبع الكلام فاعل وما يتالف منه المقدمه صح ولا غلط كده اذا عندنا الان التقدير الثالث لوجه الرفع انها فاعل ولكن هنا هي فاعل الفاعل شرطه ان يتقدم عليه ماذا فعله صحيح فيكون تقدير الكلام تبع الكلام وما يتألف منه المقدمه صح من الذي تبع الآن الكلام طبع من المقدمة الفاعل هو الذي قام بالفعل صح ولا غلط فأنا الآن الكلام هو الذي قام بالفعل فأصبح الآن فاعلا ولكن اين فعله محذوف ام موجود محذوف تقديره تبعه باب مرفوع على انها ايه فاعل صحيح واين فعلها محذوف وقدرناه هنا فعلا لاننا قلنا انها فاعل والفاعل يرفعه فعل أمس صحيح فقدرناه ماذا فعلا فيكون اصل الكلام ما هو تبع ها الكلام مرفوع على فاعل صحيح هذا هو التقدير الثالث التقدير الرابع حار. حار عندنا الان هي فاعل لفعل محذوف اصل الكلام الان اننا تقدم عندنا اولا الكلام في المقدمه وتبع الكلام في المقدمه ماذا ها. الكلام وما يتألف منه فأصبحت تابع الفاعل ما هو الآن؟ الكلام وما يتألف منه فأصبحت الان ايه فاعلا لفعل محفظ واضح كذا؟ الوجه الرابع أن تكون نائب فاعل الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل كلاهما من مرفوعات الأسماء الى هما من ايه يا جماعه من مرفوعات الاسماء ولكن الفعل الذي يتقدم الفاعل يكون مبنيا للمعلوم يكون ايه مبنيا للمعلوم بينما الفعل او نائب الفاعل الفعل الذي يتقدمه يكون مبنيا لإيه؟ للمجهول او لما لم يسمى فاعله فانا عندنا الان تابعات مبني الايه للمعلوم بينما هنا نقول هو نقي التاعد اذن لا بد ان نقدر فعلا مبنيا للمعلوم ام للمجهول مجهول, مجهول. ويكون اصل الكلام يبرا الكلام وما يتالف منه او اصل الكلام يذكر الكلام وما يتالف منه تابعوا معي حتى لا يصعب الامر عندنا الان كلمه الكلام وما يتالف منه كلمه الكلام يجوز لك ان تقولها بماذا بالرفع و... جماعة. ها. والنصب و... يجوز ان تقول الكلام الكلام الكلامي الرفع له كم وجه أربعة. اربعه اما أن يرفع على انه مبتدا وخبره واما ان يرفع على أنه خبر ومبتدا وإما ان يرفع على انه او على انه والفرق بين الفاعل ونائب الفاعل أن الفعل يكون في الفاعل مبنيا لي بينما في نائب الفاعل يكون مبنيا لي للمجهور واضح كده جماعة ولذلك هنا قلنا يذكر يذكر هنا مبني لماذا بينما يذكر مبني الايه للمعلوم واضح هذه كم وجه الان لماذا للرفع بقي علينا وجه النصب ووجه الجر وجه النصب حد مع منديل منديل وراء بسرعه الله يجزك يا رب الله يبارك ولكن الذي أريد أن تلاحظوه يا جماعة أن كل ما نذكره هنا تجدونه مكتوبا في كتب الفقه في كتب شروح الحديث فعندنا كتب الأحاديث مثلا الرجل ابن حجر وغيره او البخاري رحمه الله تعالى هذا الرجل بور كتابه أم لم يبوه صحيح صحيح فهذا مع كتب الفقه كذلك كلها تبدأ بالتبويب أم لا تبدأ بالتبويب صحيح؟ فيجوز لك في أول هذا الباب في الترجمه أن تقول الكلمة الأولى بماذا؟ بالرفع والنص والجر فليس الكلام مقصورا على هذا المبحث فقط ولذلك في باب المعرض والمهني يجوز لنا أن نقول كلمة باب إيه؟ بابه باب باب بعدها باب النكره والمعرفه نقول أيضا ماذا باب باب باب صحيح وجه النص ذكر النحاه رحمهم الله تعالى لنصب كلمه الكلام وجها واحدا فقط بينما في الرفع ذكر كم وجه اربعه وفي النصب ذكروا طيب هنا قالوا إن كلمة الكلام تكون منصوبا على أن هناك فعلا محذوفا وان تقدير الكلام اقرا باب الكلام وما يتالف منه واضح كذا يا جماعه انتبهوا معي قالوا في النص ان تقدير الكلام ماذا اقرا باب الكلام وما يتالف منه هنا اقرأ فعل أم ليست فعلا؟ فعل والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت أصل الكلام الآن اقرأ أنت أم لا؟ صحيح؟ اقرأ أنت ها بابا أصبحت ماذا؟ مفعولا به والمفعول به كما سيأتينا هو من مرفوعات الأسماء أم من منصوبات الأسماء؟ ولذلك كان التقدير هنا على انها ايه منصوب صحيح ثم احذف كلمه باب وضع مكانها كلمه الكلام فتاخذ نفس الحكم الاعرابي أم لا فتكون ماذا منصوبه على انها ها؟ مفعول به لفعل محذوف واضح كده يا جماعه اذن عندنا الان كلمه الكلام تكون منصوبه ولها وجه اعرابي واحد هو انها مفعول به لفعل واصل الكلام اقرا باب الكلام ثم اهزم باب المنصوبه وضع مكانها الكلام واتت مكانها فتاخذ نفس حكمها الاعرابي فتكون أيضا على أنها مفعول به بقي علينا الوجه الأخير ووجه الجر أخلص الأوذيت العزيزة بقي علينا الوجه الثالث ووجه الجر صحيح قالوا إنها تكون مجرورة على تقدير حرف جر محذوف. عندنا الآن أنت عندك حرف جر الكلمة التي تأتي بعد تكون ماذا؟ مجرورة فقالوا ان التقدير ان قبل كلمه الكلام هذه يوجد ماذا جماعة جماعه ها يوجد حرف جر جر محذوف وان اصل الكلام اقرا في الكلام وما يتالف منه ثم حذفت حرف الجر فيه حرف الجر في, في فاصبحت الان كلمه الكلام ماذا مجروره بحرف جر ايه محزون، وذكروا على ذلك شاهدا شعريا واردا عن العرب. قال الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كلي بن هكذا بالجر بالآكوفي الأصابع انتبهوا معي هنا هنا قال الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت من كنيب بالجر بالاكف كأنه يقول أشارت إلى كنيب بالاكف الأصابع فالأصابع هنا هي الفاعل وكليب هنا جرت بماذا بحرف جر محذوف وتقدير الكلام اشارت إلى كليب صحيح إذن وجد لهذا الجر شاهد شعري أم لم يوجد يلا جماعنا مش هسكت نوم ها وجد أم لم يوجد وهو إذا قيل أي الناس شر قبيلة اشارت كلي بن بالأكفي كلام الى كليب بالاكف واصل الكلام الى كليب ولكن انتبهوا هنا في هذا الوجه الثالث عند النحاه قاعده مهمه وهي انه اذا حذف العامل اذا حذف حرف الجر الذي يعمل الجر فان من الشاذ ان تبقي عمل هذا الحرف اذا حذفت حرف الجر فان من الشاذ في لغه العرب ان تبقي عمل هذا الحرف انت الان ما الذي فعلت حذفت حرف الجر باب حتفيه اصبح قويا ان ضعف بحتفه اما جماعه الان العامل كان موجودا بعد أن يمشي العمل يتم وحده صحيح كذا رجل الآن يعمل نجارا قال سأنضي إلى بيتي ثم أعود في الصباح فأجد الباب قد انتهى وقد تم ممكن هذا صحيح إذن العامل حذف يبقى العمل أم يمشي معه العمل ها يمشي معه العمل ولذلك هنا هنا نقول إن هذا ورد على لغة شاذة عند العرب ولذلك الضعف الوجوه الثلاثة هو الوجه الثالث الجر لأن حسب العامل يستلزم حسب إيه؟ العمل ولذلك هناك مثال عند العرب يقولون تس مع تس الفعل هنا العين منصوبة أم ليست منصوبة؟ منصوبة تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ماذا قال يا جماعه في المثل؟ يلا جماعة ها تسمع نصب هنا الآن قالوا ان النصب هنا ضعيف لأنه على تقدير أن محذوفه وأصل الكلام أن تسمع مش أن من نصب الفعل المضارع أن تسمع بالمعايدي خير من ان تراه حذفت انت الان الحرف ان يبقى عمله ان يمشي معه عمله يمشي معه ولذلك الاقرب في هذا المثال ان نقول ماذا تسمع بالمعايدي خير من ان تراه ووجه النص نقول انه شاذ ام قوي جاز. لأن حذف العامل يستلزم ماذا حذف العمل واضح كده يا جماعه اذن عندنا الان وجوه ثلاثه اضعف هذه الوجوه الثلاثه ما هو الوجه الايه ثالث وهو لماذا ضعيف لان حذف يستلزم حذف العمل واضح ولذلك هذا البيت وان ورد عن العرب نحكم عليه بالشذوذ أم لا؟ لأنه خالف الأصل العام عندهم هو أن حذف العام يستلزم ايه حذف العام إذا عندنا الآن كم وجه اعرابي لكلمة الكلام ثلاثة هي الكلامو الكلمة الكلامي الكلام, الكلام, الكلام, الكلام, الكلام, الكلام بالرفع فيها أربعة أوجه هي على انه خبر ومبتدعه والوجه الثاني عكسه وهو انها مبتدا وخبره والوجه الثالث والوجه الرابع ووجه النص انها مفعول به وفعله ووجه الجر ان هناك حرف جر محذوفا صحيح وتقدير الكلام في وجه الجر اقرا في بابي الكلامي وما يتألك منه تأسس الفئيش الله يفتح عليك سؤال جيد عندنا الآن يا جماعة كل ما مضى الآن من تقدير الرفع ومن تقدير النصب ومن تقدير الجر كله بنيناه على حذف العامل أم لا صحيح؟ ولكن لننتبه الى ان العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا اضعف العوامل الثلاثه هو الحرف ولذلك لضعف إذا حذف يحذف معه عمله انتبه كذا شيخنا؟ يبقى عندنا الان العامل في اللغه العربيه قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا، ولكن أضعف العوامل الثلاثة هو الحرف، ولذلك إذا حذف فانه يحذف معه عمله، ولذلك في الحالة الثالثة كان العامل هو ها حرف الجر، ولذلك لما حذف الأصل أن يحذف معه عمله، إلا على لغة شاذة عند العرب. تتسأل شيء؟ خلاص كده؟ طيب. إذا عندما الآن يا جماعة المبحث الأول في كلمة الكلام وما يتالف منه هو أننا ذكرنا لماذا بور ابن مالك رحمه الله تعالى الفية بهذا التبويب. المبحث الثاني في إعراب كلمة الكلام. المبحث الثالث في كلمة الكلام وما يتالف منه. هنا الرجل قال الكلام وما يتركب. ام قال الكلام وما يتالف صحيح يعني اختار لفظ التاليف ام التركيب تأليف صحيح طيب عندنا الان انظروا الى اكثر كتب النحو تجدونها تجدوها يقول المؤلف في اولها في تعريف الكلام يقول فيه هو اللفظ المؤلف ام اللفظ المركب اذن ابن مالك الان عدل عن لفظ اكثر النحاه ام لم يعدل صح كذا ولكن هذا الرجل امام في اللغه اذا عدل لابد له من سبب ام لا يعني يعدل يا جماعه لغير سبب ام لا بد من وجود سبب ها لا بد من وجود سبب عندنا الان انظروا معي كلمه يتالف يتالف معناها الجمع بين شيئين ام لا والتركيب أيضا فيها نفس المعنى أم لا؟ التركيب ضم شيء إلى آخر وأيضا التأليف ضم شيء إلى آخر رجل مثلا ألف كتابا يجمع من هنا جزءا ومن هنا قولا وما اشبه ذلك فالرجل ركب أم لم يركب فلماذا اختار ابن مالك لفظ التأليف دون لفظ التركيب مع أن كل منهما في جمع لشيء على شيء أم ليس فيه هاي يا جماعة جاوبوا فيه صحيح نقول هنا لأن التأليف تركيب وزيادة لأن التأليف ايه تركيب وزيادة انظروا معي إلى هذين المثالين قال رجل لك طار الجدار وقال آخر مات السقف. وقال لك آخر مثلا طار الغراب، وقال لك آخر مات فلان من الناس هنا كم جملة هذه يا جماعة؟ كم جملة؟ أربعة كل من هذه الجمل الأربعة مركب أم ليس مركبا؟ مركب لأنه تكون من كلمتين طممنا كلمة إلى كلمة يسمى تركيبا أم لا يسمى تركيبا يسمى إيه تركيب. تركيبا صحيح ولكن هنا انظر الجدار يطير يوجد تأليف وألفة بين الكلمتين في الجملة الأولى السقف يموت يوجد ألفة صحيح ولكن هنا طار الغراب يوجد ألفة أم لا يوجد هنا ماذا فلان يوجد ألفة أم لا يوجد فالرجل الآن أراد التركيب وزيادة والزيادة هي إيه؟ الألفة صح بين مكونات الكلمة ولذلك نقول إن التعبير الأولى هو تعبير من ها تعبير من لمالك لأن الرجل عبر بالتركيب وزيادة وزاد على معنى التركيب ماذا الألفة بين شقي الكلام بين الجزء الأول والجزء الثاني واضح هنا جماعة إذن الرجل اختار الآن في عنواني, في عنواني اختار وما يتألف لأن التأليف تركيب وزيادة فيزيد على التركيب معنى الألفة بين مكونات الكلام بعدها قال رحمه الله تعالى كلامنا لفظ مفيد كاستقل فاضن الكلام وما قالش لما نعرب الكلام هنا تعريبها ايه اما خبرا لمبتدا محذوف يعني بالاربعه اه اي وجه السته بقى اربعه خمسه بالنصب سته بالجر يجوز فيها الاوجه يجوز الست اه لا إشكال ولكن الوجه السادس الاخير هذا ضعيف كما ذكر واضح طيب بعدها قال الرجل كلامنا منا لفظ مفيد كاستقم هنا قال كلامنا منا هنا بدا بكلام واضافها الى الضمير نا صح نا هذه من الضمائر ام ليست من الضمائر يا جماعه طيب نا هذه ضمير يعود على المتكلم أم يعود على المخاطب أم يعود على الغائب يعود على من؟ يعني أنا الآن أقول كل كلامنا المراد المتكلم أم المستمع متكلم فالضميرنا يعود على من؟ على المتكلم والرجل في جملة النحويين أم في جملة الفقهاء أم في جملة أهل العقائد مثلاً؟ الرجل في جملة من إذا عندما يقول كلامنا يقول مراد الكلام عند من عند النحويين وبالتالي تكوننا هذه خرج بها الكلام عند من عند الفقهاء الكلام عند أهل الأصول الكلام عند أهل العقائد صح فتكوننا هنا احترازا من سائر علوم الشرع فمراض الرجل هنا بالكلام عند من؟ عند النحويين قال هنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم قيد هنا رحمه الله تعالى الكلام بكم شيء؟ شيء شيء قيده بانه نفس وقيده بانه مفيد صحيح؟ فوضع الآن لتعريف الكلام كم قيد قيدين القيد الأول هو أنه لفظ والقيد الثاني أنه مفيد أولا لفظ ما معنى لفظ لفظ هذه يقولون هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية ما معنى كلمة لفظ يا جماعة هي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه فانا الان اتكلم معكم كلامي هذا صوت ام ليس صوتا صوت صحيح هذا الكلام مشتمل على بعض الحروف الهجائيه ام ليس مشتملا ولذلك نسميه عند النحماء مفضا وكلاما لانه اشتمل على بعض الحروف الهجائيه وهو صوت اذن كل ما لم يكن صوتا فانه يسمى كلاما عند النحاه مثلا رجل اتى الان فاشار الي ان يجلس فاشرت اليه هكذا ولم اتلفظ هذا يسمى كلاما عند النحاه لا يسمى كلاما لانه ليس بصوت وليس بلفظ اذن اول شيء يخرج عن الكلام عند النحاة هو فالإشارة كلام عند النحاة ليست كلاما ليست كلاما صحيح والإشارة في الشر قد تكون كلاما معتبرا وقد لا تكون كلاما الشر في أمر الإشارة يختلف فيه حكمها على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتتهم رأى أو أتاه رجل ومعه جارية سوداء هذه الجارية في بعض الرواية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فاشارت برأسها إلى السماء لم تتلفظ ولم تقل في السماء كرواية مسلم وإنما كان ربطها بالإشارة أم باللقص هذا عند النحاء يعد كلاما أم لا يعد فأشار أو كلمها بعدها صلى الله عليه وسلم وقال لها ومن أنا فأشار أيضا برأسها كأنها تفهم أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا الآن هذه المرأة لم تتلفظ فإشارتها الآن عند النحاه كلام أم ليست كلاما؟ ليست كلاما ولكن تاملوا في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اعطقها فانها مؤمنة اذا الاشاره اعتبرت شرعا ام لم تعتبر سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رجل فقال له هكذا بيدي يشير الى انه كده يعني موجود هذا عند الامام احمد اشار الى انه ايه يعني كأنه يقول ان هذا الرجل رجل جيد و سئل عن رجل اخر ففعل هكذا <تصفيق> هذا الرجل معناه انه ضعيف والله يا جماعه موجود في كتب الحديث هذه. ها اشار بيده الى انه ضعيف فهنا الان هذه الاشاره معتبر ام ليست معتبره معتبره والا لما نقلها اهل الحديث في كتبهم وماخوذ بها ام ليس ماخوذا بها الا ان الاشاره احيانا قد لا تعتبر في الشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فقام إلى زن فقام صلى الله عليه وسلم ف... فجلس أو قام صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية إلى الثالثة في الصلاة الرباعيه ولم يجلس للتشهد الأوسط فأشار إليه أو سبح به أصحابه فأشار إليهم قوموا فهنا هذه الإشارة لو كانت كلاما ضبطت الصلاة لم تبطلها صحيح لأن الكلام من غير جنس الصلاة يبطلها اتفاقا ومع ذلك اعتبرها نبينا كلاما أم لم يعتبرها صحيح ولذلك نقول إن الكلام عند النحاة يخالف أو اصطلاح الكلام عند النحاء يخالف اصطلاح الكلام عند اهل الشرع فقد تكون الاشاره كلاما معتبرا في الشرع وقد لا تكون كلاما معتبرا ولذلك اهل العلم وضعوا لنا قاعدة وهي انه لا مشحا في الاصطلاح واضح كده جماعة فالاصطلاح اصطلح كيفما شئت اتفق انت واهل فنك كيفما شئت على الصلاح معين واضح يا جماعة هذا لا اشكال فيه المهم عندنا الان ان القيد الاول الذي قيد به رحمه الله هو ان يكون الكلام ماذا لفظا ومعنى كونه لفظا ما هو ان يكون بصوت ماذا مسموع واستفر ان يكون بصوت وهذا الصوت يشتمل على ماذا على بعض الحروف الهجائيه واضح طيب بعدها قال مفيد كلمة مفيد الآن مثلا قلت لأحدكم اذهب إلى الخلاء فتوضا أنا الآن متكلم واخ منكم سامع لي هذا الرجل بعدما أقول له هذا يكتفي ولا يترقب شيئا آخر أم لا صح كذا إذن أنا كمتكلم لا أو لن يصدر مني كلام آخر وهو كمستمع لا ينتظر مني كلاما آخر هذا هو تعريف الكلام المفيد الكلام المفيد هو الذي ينتهي أو تحصل منه فائدة يحسن سكوت المتكلم عندها ولا حاضر الكلام المفيد هو الذي يحسن سكوت المتكلم عنده، ولا يترقب السامع شيئا آخر بعده واضح كده يا جماعه عندنا الآن كلام مفيد هذا الكلام ما معناه أنك كمستمع لا تنتظر مني كلاما آخر جملة أفادت وكذلك أنا كمتكلم انتظر منك الجواب أو لا انتظر المهم الآن أن تعريف الكلام المفيد عند النحاه هو الذي يحصل سكوت المتكلم عنده ولا ينتظر السامع كلاما آخر بعدها هذا هو معنى كلمة مفيد طب هنا الرجل قيد بكم قيد يا جماعة قيد بكم قيد القيد الأول أنه والقيد الثاني أنه مفيد ولكن انظروا إلى الرجل نفسه في كتاب شرح التسهيل مثلا كتاب شرح التسهيل متن التسهيل الفه ابن مالك وشرحه رحمه الله تعالى في مجلدين الرجل لما تكلم عن تعريف الكلام ذكر له قيودا أربعة وهنا ذكر كم قيد القيد الأول أنه والقيد الثاني أنه مفيد بينما خلص شغله اذان بينما في شرح التسهيل قيد الكلام بكم اربعه القيد الاول هو انه لفظ القيد الثاني هو انه مركب والقيد الثالث هو انه مفيد والقيد الرابع بالوضع فيكون بين اللفظ والمفيد حذف قيد ايه التركيب وبعد المفيد حذف قيد بالوضع صحيح فهنا الرجل يكون قد ذكر قيدين وحذف قيدين حذف بين اللفظ والمفيد قيد تركيب وحذف بعد قيد المفيد قيد بالوضع صحيح هذه القيود الأربعة هي التي مشى عليها أكثر النحاء فلماذا لم يأتي ابن مالك رحمه الله تعالى إلا بقيدين فقط وخالف جمهرة النحاه لماذا الرجل لم يأتي بقيد التركيب؟ لماذا لم يأتي بقيد الوضع أجاب النحاه عن ذلك شرح الألفية اجاب بعده اجوبه اجاب عن هذا القيد بماذا يا جماعه بعده اجوبه اول هذه الاجوبه هنا الرجل قال ماذا مفيد هل يمكن ان تحصل الافاده من غير تركيب ابدا يعني قلت لك الان زيد وسكتت زيد كم كلمه كلمه واحده فقط صحيح وسكت أنت الآن استفدت شيئا ولكن لو قلت لك زيد قائم استفدت أم لم تستفد؟ استفدت صحيح؟ ولذلك لم تحصل لك الفائدة إلا بعد التركيب صحيح؟ إذا نقول ان قيد الإفادة تضمن في داخلي قيد اخر هو قيد التركيب فأغنى قوله مفيد عن قوله مركب صحيح أغنى قيد الإفادة عن قيد إيه التركيب صحيح ولا يا جماعه هنا هل يمكن أن تحصل الإفادة من غير تركيب أبدا لا بد من التركيب حتى تحدث الإفادة وحتى تحصل الإفادة ولذلك نقول ان قيد الإفادة أغنان عن قيد التركيب واضح كده يا جماعه جواب اخر أجابوا به هنا الرجل قال بعدها استقم ابن الناظم رحمه الله تعالى هذا الرجل ابن ابن مالك اتى الى كلمه استقم هنا واعتبرها مغنيه عن قيد التركيب اتفضل شوف كتر في ما <تكلم> انا قلت ان انا طالب في المعهد الى دعاء الاسبوع اللي فات فلو جات لي مثلا الكلمه دي الكلام والموظف عايز اعرف طب طالبها اي, أي اهراء الله لا الله الا الله أكلم. الله الله يا اخي كل حاجه اسمها ايه انا مش اتوه في قلنا ايه فاكر هذا إذا حذبت اسمي أخذ حكم المحذوب آه الله بفضل الله، عز وجل سيدنا الله، وشهد أن الله، أن سيدنا محمدٌ عباد الله، وشهد الله، وأشهد أن سيدنا محمدٌ عباد الله، لا أن محمداً رسول الله، وأشهد الله، نا. ولكن هذا هو الاصر لا تأمر يعني اتوقف اه امشي مع انت في الوقت اصري انك مش معادي انبقي لك وقت الناس لا اشكل اريد في كلمه اريد ان اعرف ببطار ايها الاصر فعل اخار فعل اخار بكسر الان Acho que é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 ان شاء الحواشي اللي على الصفحات ان شاء الله أه. الحواشي الله يبارك فيك يا رب الشيخ الله يبارك شو بقى بقى. بس علي قوي ان شاء مم. مم. ده كنت هوريه اه ان شاء الله شيء وشو ده ان شاء الله انا عايز خلاص يلا يا اللي ما خدش يا جماعة المتن كم واحد ما خدش المتن يرفع ايديه واحد اثنان اود هذا يصبح ثلاثة ما فيش اربعه اود خمسه طيب وضح كذا يا جماعه قال هنا الرجل لفظ مفيد كالستقل وقفنا الان ان الرجل قال في شرح التسهيل له أيضا قيد الكلام بكم قيد أربعة هي اللغة المركب المفيد بالوضع ولكن هنا قيد الكلام بكم قيد قايت قيدين أجاب شرح الألفي عن هذا القصور في المد ان صح أن يسمى قصورا أجاب عنه بعدة أجوبة أن كلمة مفيد أن الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا فقيد الافاده دخل فيه أيضا قيد التركيب, التركيب. صحيح أيضا تأملوا معي هنا قال ك... قال ماذا كاستقم. كلمة استقم الآن الفعل استقم أصبح الكلام الآن مكون من كم كلمة من كلمة واحدة ولكن هناك فيها ضمير مستتر وتقدير الكلام استقم انت فأصبح الآن التمثيل كأنه قيد ثالث أم لا. صح يا جماعة الرجل الآن قال تستقم استقم الآن عبارة عن فعل استقم وفيه ضمير مستتر تقديره أنت فأصبح الآن تقدير الكلام استقم أنت فأصبح مركبا أم ليس مركبا وبالتالي يكون هذا التمثيل أغنى عن قيد التركيب أم لم يغني أغنى صح فيكون الآن أجيب عن قيد التركيب بجوابين الجواب الأول أن مفيد يدخل مفيدا لها التركيب الجواب الثاني أن نستقم اصلها ها اصلها إيه استقم أنت ولذلك في التركيب نقول اشترط النحا أن يكون الكلام مركبا إما تركيبا حقيقيا منفوظا به وإما تركيبا تقديريا اشترط النحاه في قيد التركيب هذا أن يكون التركيب إما مكونا من كلمتين متلفظ بهما وإما أن يكون مكونا من كلمتين ولكن اخدهما إيه مستترة ومقدرة فالتركيب اما ان يكون حقيقة واما ان يكون تقديرا حقيقة مثلا تقول زيد قائم تلفظت بالكلمتين ام انت ولكن تقديرا اتاك رجل الان مثلا فقال من بالباب فقلت انت محمد وسكت محمد الآن كم كلمة ولكن تقدير الكلام محمد بالباب صحيح فقد يكون الكلام مركبا حقيقة وقد يكون مركبا ماذا تقديرا واضح كده جماعة وهنا الكلام مركب من باب الحقيقة ام من باب التقدير من باب ايه التقدير صحيح بقي علينا الاجابه عن قيد بالوضع هم الرجل ذكر كلمة بالوضع لم يذكرها هيا جماعة لم يذكرها صحيح ولكن قبل أن نجيب عن قوله بالوضع هذا لابد أن نعلم أولا ما معنى كلمة بالوضع بالوضع هذه فصرها النحاة بتفسيرين فصر النحاة الشرط الرابع والقيد الرابع وهو بالوضع كم تفسير التفسيرين التفسير الأول هو أن تكون كلمة بالوضع يعني باللغة العربية يعني بإيه باللغة العربية أن تكون الالفاظ المستعملة في الكلام الفضا إيه عربية. عربية صحيح هذا هو معنى كلمة بالوضع إذا المعنى الأول والتفسير الأول لكلمة بالوضع أن تكون بالوضع العربي ولذلك لو أنك أمسكت بكتاب مثلا وهذا الكتاب كان مؤلفا باللغة الإنجليزية وأخذت تقرأ فيه أنت الآن تقرأ بأي اللغات بالانجليزيه هذا يعد كلاما عند النحاة لأنه ليس بإيه بالوضع العربي. الشرط الثاني أو التفسير الثاني تحت كلمة بالوضع أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول. المعنى الثاني والتفسير الثاني لكلمة بالوضع أن يكون المتكلم ماذا قاصدا لما يقول. الآن رجل سكران. هذا الرجل السكران يتكلم بكلام. أو رجل مجنون يتكلم كذلك بكلام أو رجل نائم وتكلم هو نائم هؤلاء الثلاثه الآن يقصدون ما يقولون صحيح إذن كلامهم يعد كلاما عند النحاء أم لا يعد كلاما لا يعد كلاما لأنه ليس بماذا بالقصد فالوضع التفسير الثاني لها ان تكون او ان يكون المتكلم قاصدا لما يقول وبناء على ذلك قال اهل العلم لو ان رجلا سكران طلق زوجه كثيرا من العلماء مالوا الى ان طلق السكران لا يقع لانه ليس ايه قاصدا لما يقول وهنا يكون النحات قد وافقوا الشرع ام وافقوه عند من يقول بأن طرق السكران لا يقع, يقع. واضح كذا جماعه إذا عندنا حال عندنا الآن لفظ مركب مفيد بالوضع ذكرنا تحت الوضع كم تفسير تفسيرين التفسير الأول أن تكون باللغة العربية وبناء على ذلك لو ان رجلا إنجليزيا جاء وخطب الناس خطبة بليغه هذا يعد كلاما عند النحاة لا يعد لأنه باللغة الإيه انجليزية وبناء على ذلك أيضا لو أن رجلا مجنونا تكلم بكلام مفوه وبليغ هذا الكلام يعد كلاما عند النحاة هيا يا جماعة لأنه ليس إيه قاصدا لما يقول فهذان قيدان هنا الآن ابن مالك رحمه الله تعالى لماذا لم يأتي بكلمة بالوضع لماذا لم يأتي بها نقول او يمكن ان يجاب عن عدم اتيانه رحمه الله تعالى بكلمة بالوضع بعده اجوبه منها اولا ان الرجل قال مفيد هنا كلمة مفيد يحتمل ان يكون معناها أن يكون الرجل المتكلم قاصدا إفادة الذي أمامه أم لا يحتمل هذا صحيح ولذلك نحن عند شرح كلمة مفيد ذكرنا أن الكلام فيها يرتبط بين المتكلم وبين المستمع صحيح فالمتكلم يقصد الإفادة والمستمع لا ينتظر بعدها شيئا اخر. صحيح يحسن سكوت المتكلم في هذا الموضع إذا يمكن أن يجاب عن القيد الأول وهو أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول عند تفسير كلمة بالوضع أن يجاب عن ذلك بأن الرجل قال مفيد ويمكن أن يدخل تحت كلمة مفيد أن يدخل تحتها ماذا جماعه أن يدخل تحتها أن المتكلم هنا ماذا؟ قاصد افاده أن المتكلم هنا قاصد افاده الذي امام كذلك هنا أيضا عند القيد الثاني أو التفسير الثاني بكلمة بالوضع الرات قال أو قالوا في تفسيرها أن تكون بالوضع الإيه؟ العربي الراجل لما مثل هنا مثل بكلمة إيه هي من اللغة العربية أم ليست منها إذا يجاب عن هذا عن التفسير الثاني بكلمة كاستقم صح وانا غلط ويجاب عن التفسير الاول بكلمة مفيد ان كلمة مفيد تحتمل ان يكون المراد بها ماذا افادة المستمع وان يكون المتكلم قاصدا لما يقول والقرد الثاني او التفسير الثاني لكلمة بالوضع العربي الرجل هنا مثل بماذا باستقم وهي من اللغة العربيه ام ليست منها من اللغة العربيه هنا قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم هنا قال الشطر الثاني واسم وفعل ثم حرف الكلم هنا الكلم عندنا بفتح الكاف وكس اللام ومفردها ايه يا جماعه مفردها ايه كلمه صحيح فعندنا الان الكلم ومفردها كلمه ما الفرق بين هاتين الكلمتين هنا ك الكاف ايه واللام نفس الكلام ولكن المفرد زاد ماذا تاء مربوطه مثلها تماما نخ مفردها صح الضبط اختلف ما الذي تغير فقط ها يا جماعه ايه اللي تغير تاء التأنيس الاخيره هذه صحيح طيب عندنا مثلا نبق نبقة صحيح؟ هنا الآن هذه الكلمات الثلاث مثلا كلمة شجر شجرة ما الذي تغير في هذه الكلمات الأربعة؟ فقط أن المفرق زاد عن الجمع بماذا؟ بتاء التأنيس هذه صحيح؟ هذا يسميه النحاء اسم جنس جمعيا هذا يسميه النحاء ماذا يا جماعة اسم جنس جمعيا اسم الجنس الجمعي اسم جنس ايه؟ جمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بماذا بالتابع هذا يسميه النحاء ماذا يا جماعة اسم جنس جمعيا صحيح هنا هو اسمه اسمه جنس جمعي اذا يدل في العدد على واحد ها على ايه على اكثر من اثنين صح كده هو جمعي اذا يدل في العدد على ثلاثة فا اكثر والفرق بينه وبين مفرد هو اسم جنس جمعي يدل في العدد على ثلاثه تاء اكثر لانه جمعي صحيح والفرق بينه وبين مفردي في الضبط وفي الشكل ام في ماذا ها في ايه في زياده تاء تانيث تاء المربوطه في اخر من المفرد تزيد عن الجمع الجمع الان كما ترون فيه تاء محذوفه والمفرد فيه تاء محذوفه فيه تاء المفرد فيه صحيح اذن يفرق بينه وبين مفرده بماذا بالتاء وهذا هو الاكثر فيه ان يكون المفرد هو الذي يزيد عن الجمع الجمع يكون بغير التاء والمفرد يكون بالتاء صحيح؟ ولكن أحياناً نادرة أحياناً إيه؟ نادرة يكون في المفرد أو يكون المفرد خالياً من التاء وياخذها من؟ الجمع ولكن أيها الأكثر أن تكون التاء في من؟ في المفرد دون الجمع عندنا مثلاً كلمة كم؟ كم هذه يقولون تجمع على كم ا فالمفرد الان بالتاء من غير التاء مفرد يا جماعه الان اهو قدامكم بالتاء من غير التاء هذا وجمعها بالتاء من غير التاء كل من هذه وهذه الاربعه يسمى اسم جنس جمعيا لانه دل على اكثر من اثنين صحيح على ثلاثه فاكثر وفرق بينه وبين مفرده بماذا بالتاء والغالب ان تكون التاء في الجمع يلا طب جاوبوا معايا ها في من في المفرد والاقل النادر ان تكون في في الجمع واضح يا جماعه ولذلك لم يأتوا عليها إلا بمثال واحد هو كم وكم أ فإذا كم تدل على الجمع على المفرد كم هيا يا جماعة مفرد وكم أ الجمع في خالفه القاعدة العمومي أيضا قيد آخر في اسم الجنس الجمع هذا هو أنه يفرق أيضا بينه وبين مفرده بالياء هل رأس ما؟ أقول الكلمة ذات يفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالياء إذن نستطيع الآن أن نجمع كل هذا اسم الجنس الجمعي هو دل على ثلاثة فأكثر ويفرق بين مفرده وجمعه بماذا؟ بالتاء او الياء مثلاً عندنا الان كلمه تركي تجمع على تجمع على ايه ترك صح عندنا الان تركي مفرد تجمع على ترك عندنا ايضا كلمه زنجي تجمع على زنج صحيح فهنا فرق بين المفرد والجمع بماذا بالياء واضح كده يا جماعه هذا يسميه النحماء اسم جنس جمعيا طيب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله بس. طيب بالنسبه ننبههم على صور في إن نسأل زينكم يعني أن أخر منكم يتبرع الملازم الحمد لله اتصورت تصور منها 25 وعشرين ورق ورقة شكل مسح خمسة وعشرين ورقة وشوضة أخذ منه يتبرع إنه عشان طبعاً مش ينفع بيع وشراء في المسجد هو بسعر التكلفة آه الحمد لله أخذ منكم ينزل ويأخذ الملازل ولا عايز نسخة ولا حاجة يأخذه منه في أسفل بتلات جنيه ونص الملازن. الله يجزاك خير يا رب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك شاء الله هتقول حاجة لا لا, زي في آه لا, <سؤال> <سؤال> لا لا لا لا لا لا لا كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه؟ لا لا اللي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شو الأخ يصور شو شوف المين شوف المين هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا طب هلا هلا هلا هلا هلا ما تخليها في نظر الناس ده احسن هنا بحس ان الموضوع ما يتشعر. او قلنا حاجه كده ممكن ممكن الموضوع لو تقدر خلاص ايه خلاص ماشي ربنا أنا حاولنا أتفعل بسم الله دور ولا هل نعم هل تحديم أنا؟ ماشي هل تحديم روسف؟ لا أبارك اللي بصوروه ها شاء الله بسم الله رحمة رحمة رحمة. آخر ما وقفنا عنده وذكرناه هو الكلام على كلمة الكلم صح؟ الآن ابن مالك رحمه الله تعالى قال واسم الخلفة واسم وفعل ثم حرف الكلم هنا ذكرنا أن كلمة الكلم هذه يسميها النحاح اسم جنس إيه جماعه جمعيا ولما قلنا إنها اسم جنس جمعي وصفناه بالجمع كان يدل في العدد على كم ثلاثة فأكثر ولد من نحا سموه جمعا وسكتوا أم قالوا هو اسم جنس جمعي خصصوه باسم أم نخصصوه باسم إذن تخصصوه باسم يدل على أن له معنا خاصا به ام لا صح ولا يا جماعة يعني الان على سبيل المثال انت تقول مثلا في كلمة اسباب تقول هذه جمع ام اسم جنس جمعي تقول جمع تقول عنها انها جمع ولكن تأتي عند كلمة شجر عند كلمة نخ عند كلمة كلم تعطيها وإن كانت تدل على نفس عدد الجمع ولكن تعطيها ماذا اسما خاصا بها هو اسم جنس جمعي فلماذا سماها النحاء بهذا الاسم خاصة سماها بذلك لأنها لا تطلق إلا على نوع خاص من الكلمات وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بماذا بالتاء والأكثر أن تكون التاء فيه مفرد ويقل وينضر أن تكون فيه الجمع واضح ويفرق كذلك بينها وبين مفردها بماذا في الياء ترك مفردها تركي زنجي جمعها زنج واضح كده جماعه إلى غير ذلك من الأمثل هذا الآن قال النحات فيه إنه اسم جنس جمعي صح إذن لابد من القلب الأخير قيدوه بكلمة جمعي حتى يدلك على أن هناك نوعا آخر منه هو اسم جنس إفرادي اسم جنس إيه إذن الآن اسم الجنس على كم قس يلا قمع صح على كم قاس اسم زي جنس جمعي واسم جنس افرادي اسم جنس جمعي قلنا انه يدل على الجمع صح اسم جنس افرادي يدل على القليل والكثير فكأنهم عند تسميته لا اضوى انه يدل على ايه على القليل فسموه ماذا افراديا اذا اسم الجنس الافرادي يخالف اسم الجنس الجمعي ان الجمعي يدل على فقط بينما الافرادي يدخل تحته المفرد القليل والكثير انت الان اناء صغير كوب وضعت فيه ماء ماذا تسمي الماء الذي في هذا الاناء سميه ماذا ماء صعب ضدرت إلى البحر وقلت في هذا البحر ماء سميته ماءً أيضاً أم لا إذن كلمة ماء تسمى إيه اسم جنس إفرادياً لأنها تدل على إيه القدير والكثير رجل عنده كوب زيت وبرميل زيت الآن البرميل الزيت الذي في داخلي يسمى زيوت ام يسمى زيتا زيتا وايضا هذا الكوب الصغير يسمى ايضا ماذا فهذا يسميه النحا ماذا اسم جنس افرادي صحيح طيب اسم الجنس الافرادي هذا هل يمكن ان يجمع لا لانه يدل على الكثير هناك حاجه الى جمع صحيح يوجد حاجة إلى جمع أم لا يا جماعة؟ ها؟ ده انت لا هل تقول في تعريف اسم الجنس الإفراطي هو الذي يدل على القليل والكثير. إذا هناك حاجة إلى جمعه، صح؟ لا حاجة إلى جمعه، ولكن ما بال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو إمام في اللغة لما بوب في بلوغ المرام. باب المياه جمع الماء لم يجمعها يلا يا جماعه جاوبوا جمع الماء لم يجمع كذلك ايضا من اسم الجنس الافرادي المصادر من اسم الجنس الافرادي ما يسميه النحاة بماذا بالمصدر عندك مثلا على سبيل المثال تقول اكل ياكل ا لن. اكلا هنا اتت في الترتيب الكم هذا هو المصدر كل ما اتى في الترتيب ثالثا فانه يسمى ماذا مصدرا وضع فرض يفرض فرضا هنا فرضا هذه مصدر ام ليست مصدرا مصدر لانها اتت في الترتيب كم ثالثه اذا عندنا الان كلمه فرض مصدر اذا نسميها اسم جنس ها ذوجه افراضيا واسم الجنس الافرادي يجمع ام لا يجمع لا يجمع ولكن يرد علينا الان ان الفقهاء في كتاب الصلاه كانوا يبوبون فيقولون باب فرض الصلاه ام باب ايه فروض الصلاه صح ولا لا صح انت الان عندما تقرا في كتب الفقه تقرا باب فرض الصلاه باب فروض الصلاه اه يا جماعه فروض صح كذلك ايضا ابن حجر في بلوغ المرام في البدايه قال باب ايه المياه كيف نقول انه لا يصح ان تجمع وبعدها نذكر ان ابن حجر والفقهاء ومنهم أئمة في اللغة كانوا يبوبون بباب فروض ويجمعون وكذلك أيضا كانوا أو ابن حجر في باب المياه جمع قالوا إن جمع هذه الأمور يكون باعتبار أجناسها لا باعتبار الدلالة على الكثرة فأدوا فائدة الجمع الآن فائدتان اما أن نأتي بالجمع للدلالة على التكسير والكسرة، وإما أن نأتي بالجمع للدلالة على كثرة الأجناس ولذلك؛ في المياه تحت المياه جنس مياه الأبار وجنس مياه الأمطار وجنس مياه الأنهار وجنس مياه البحار إذن تعددت الأجناس أم لا ولذلك في شرح البلوغ تجدون العلماء الشراح قالوا جمع الماء هنا باعتبار تعدد أجناسي باعتبار يا جماعه تعدد الأجناس له. كذلك أيضا في فروض الصلاة هنا عندنا الآن فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وتحتها أيضا الأركان تعددت الأجناس أم لم تتعدد صحيح ولذلك جمعوها أم لم يجمعوها إذن نقول الآن أولا اسم الجنس الإفراد بداية هو ما دل على يوم القليل والكثير صحيح وهو يجمع أم لا يجمع الأصل ألا يجمع الا إذا احتجنا إلى الدلالة على تعدد أجناسه فحينئذ نجمعه واضح يا جماعة؟ طب من البداية عندما الآن الرجل قال الكلم هذا قادنا إلى تقسيم أسماء الأجناس إلى كم قص ها يلا معايا اسم جنس جمعي واسم جنس الجمعي دل على والإفراد دل على القليل والكثير دل على القليل والكثير اسم الجنس الجمع يفرق بينه وبين مفردي ب او والاكثر ان تكون فيه ويقل ان تكون في الجمع واسم الجنس الافرادي دل على القليل والاصل في ان وقد يجمع باعتبار. أقول حاجة عثرتك؟ ماذا خلاص؟ لازم كل طيب يا قال رحمه الله تعالى واسم وفعل ثم حرف الكلم. بين هنا رحمه الله تعالى في هذا الشرط أن الكلم ينقص من كنقص إلى ثلاثة أقسام هي الاسم والفعل والحرف. هنا أولا شرح الالفيه قال من أين أتى ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا التقسيم بمعنى من هو سلف ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا التقسيم؟ من اين اتى أن الكلام أو أن الكلم في اللغة العربية ينقسم إلى اسم وفعل وعرف ابن خلوف من علماء اللغة رحمه الله تعالى قال إن أصل ذلك أثر ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الأسود الدؤلي وعلم أن الكلم اسم وفعل وحرف ورد ذلك الاثر عن من علي بن ابي طالب ذكره النحاه رحمه الله تعالى المعاند الان انه قسم عليه قال ماذا الكلم اسم وفعل وحرف ابن مالك هنا خالفه في شيئين علي رضي الله عنه اتى اولا بكلمه الكلم وبعدها قال اسم وفعل وحرف إذا الكلم عند علي بن ابي طالب هي التي ابتدأ بها الكلام صحيح؟ ثم سن الكلام بماذا؟ اسم وفعل وحرف بينما انظروا معي إلى ابن مالك قال واسم وفعل ثم حرف الكلام اخر الكلم عن موضع او عن الموضع الذي اتى به علي ام لم يؤخر اخر مع اخر ام لم يؤخر ثانيا عندنا قال اسم وفعل وحرف بينما ابن مالك اتى قبل الحرف بحرف العطف ماذا ثم فخالف ايضا ام لم يخالف المهم الان ان اقسام الكلم كم ثلاثة هي الاسم والفعل والحرف ما هو الدليل على هذا التقصير ولكن انظروا معي الى ابن مالك رحمه الله تعالى هنا ما الذي فعل قال الرجل اسم وفعل فاتى بحرف العطف ايه الواو بين الاسم والفعل بينما قبل كلمه حرف اتى بحرف العطف ايه ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى عله ذلك ان الحرف متراخ في الربه وساقط في الربه عن الاسم والفعل فاخر واتي بحرف قبله يدل على التراخي وهو ثم ثم من حروف العطف التي تدل على ايه تراخي حاضر ثم من حروف العطف التي تدل على إذا قلت الآن اتى محمد ثم زيد فالمعنى أنه اتى بعده بمهلة وفترة صحيح؟ فهذا ابن مالك يشير لك ويقول انه اتى هنا بسمة للدلالة على انحطاط ربة الحرب عن قاصميه من؟ هالاسم ولذلك في الاسم والفعل اتى بينهما بالحرب الواو الذي يدل على التشريك صحيح؟ بينما في الحرف أتى بحرف العطف الذي يدل على التراخي حتى تعلم أن ربة الحرف أقل من ربة الاسم والفعل وهنا بدأ رحمه الله تعالى بماذا؟ بالاسم قالوا لأن الاسم هو أشرف الأقسام الثلاثة واضح يا جماعة؟ فبدأ بالاسم لماذا؟ لأنه أشرف الاقسام الثلاثه المهم الان ان الرجل حصر اقسام الكلم في كم قسم مش عارف ايه كم قسم ها هي انا الفعل والحرف هل هذا من عند نفسي ام لا بد من دليل لا بد من دليل ان الشراح ذكروا لذلك عده ادله ذكروا تحت ذلك كم دليل يا جماعة عدة أدلة أولها وهو الأصل في لغة العرب هو التتبع والاستقراء كل لغة العرب مبنية على هاتين الكلمتين مبنية على ماذا تتبع والاستقراء من أين علمنا أن الفاعل مرفوع تتبعنا لغة العرب فوجدناهم يرفعون إيه الفاعل من أين علمتم أن المفعول به منصوب؟ تتبعنا لغة العرب. فوجدناهم ينصبون المفعول به. واضح؟ طيب، هنا من أين علمنا ان الاقسام الثلاثة؟ بالاول تتبع والاستقراء. علماء نصبهم الله عز وجل حتى يتتبعوا لغة العرب. فنظروا فيها، فوجدوا كل كلام العرب لا يخرج عن كونه. اما اسما واما واما لا يخرج على هذه الثلاثة إذا الدليل الأول ما هو التتبع والاستقرار الدليل الثاني هو الإجماع إجماع النحاه تتبع يعني أن تتتبع الشيء تنظر في المواضع التي ورد فيها وجدته لا يخرج لا عن نسم ولا عن الفعل ولا عن الحرف هنا عندنا الآن الدليل الثاني ما هو يا جماعه الاتمام الشاطبي وابن هشام وغيرهما من النحاه نقلوا اتفاق النحاه على ان الكلم كم نوع ثلاثه واضح كده يا جماعه قالوا ان الكلم اما ان يكون اسما او فعلا او حرفا واضح يا جماعه الكلم لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثه وهذا أمر متفق عليه بين النحاق ولكن يوجد إشكال في هذا الإجماع يوجد إشكال في هذا الإجماع أولاً أننا وجدنا من يخالف في هذا الإجماع وإذا وجدت مخالفا للإجماع يصح يا جماعة لا يصح معنى كلمة إجماع إيه؟ اتفاق صح؟ كل النحاة اتفقوا على شيء فإن وجدت أنت نحويا خالف هذا يسمى إجماعاً الآن لوجود إيه المخالف فإما أن يكون هذا المخالف خالف بعد حصول الإجماع وبالتالي يقدع في الإجماع ام لا يقدع لا يقدع صحيح؟ إذن عندنا الآن الشاطبي وابن هشام رحمهم الله تعالى نقل اتفاق النحام. على أن الكلم ثلاثة أقسام ولكن ورد على ذلك أن أبا جعفر ابن صابر رحمه الله تعالى خالف فقال بل الأقسام أربعة قال بل الأقسام كم؟ أربعة عندنا الآن كل المحايد اتفق على أن الأقسام ثلاثة ولكن أتى أبو جعفر رحمه الله تعالى وقال بل الأقسام أربعة هنا عندما الآن الذين نقلوا الإجماع أجاب عن الرجل وقالوا إن هذا الرجل هو من جملة المتاخرين فهو ليس في ربة العلماء المعتبرين المجتهدين الذين هم متقدمون في الزمن واضح يا جماعة إذا أول جواب الآن نجيب به. عن قول ابي جعفر رحمه الله تعالى ان هذا الرجل اتى وقال بهذا الكلام بعد بعد حصول الاجماع وبالتالي يعتبر قوله هذا قاضحا في الاجماع صحيح لا يعد قاضحا طب الرجل الان جواب انسان عنه قسم ال قسم الكلمات او الكلم الى اربعه اقسام كما ذكرنا قال انها ها اسم وفعل وحرف واسم فعل فاتى بالقسم الرابع هو ماذا اسم الفعل وجعل الاقسام كم اربعه فقال هنا بقسم رابع هو اسم الفعل ولكن النحاه اجابوا هنا عن هذا القسم الرابع الذي اتى به هو الجواب الثاني قالوا إن اسم الفعل هذا هو من جملة الأسماء بدليل أنه يدخله التنوين اسم الفعل ساتينا تعريفه إن شاء الله في المحاضرة القادمة قالوا بدليل أنه يدخله التنوين عندك مثلا كلمة صح صح هذه صادها يقولون انها ماذا؟ اسم فعل أمر معنى اسكت وجدتم مثلا من يقول صاهن دخلها التنوين أم لم يدخلها والتنوين سيأتينا في الاسبوع القادم أنه من علامات الاسم صحيح كذلك ايضا كلمة أف كلمة أف هذه من أسماء الأفعال في القرآن أتت منونة أم لم تأتي أف لكما صح فهنا لما أتسم الفعل منونا علمنا انه من جمله الاسماء لان من علامات الاسم ان يكون وان يقبل التنوين اذا نستطيع الان ان نقول ان ابا جعفر قوله مردود لسببين ابو جعفر قوله مردود لكم سبب الرجل اتى الان وقال ان اقسام الكلم كم اربعه وكل المتقدمين قالوا انهم اذن يجاب عنه بان خلافك هذا اتى بعد انعقاد الإجماع ولذلك في كتب الفقه كثيرا ما تجدون الفقهاء يجيبون عن ابن حزم بالذات رحمه الله تعالى يجيبون عن ابن حزم رحمه الله تعالى ويقولون انه اتى بما لم يسبق اليه وخالف فاجماع الامه في هذه المساله فيكون قوله مردودا ولا يقبل الرجل مثلا في الاستنصار عند القيام من نوم الليل واراده الموضوع قال بوجوب ذلك الشوكان في النيل ماذا قال قال ولا يعتد بخلاف ابن حزم لانه اتى بعد انعقاد الاجماع على الاستحباب واضح الرجل ايضا قال في مسألة تلقين الميت أنه يجب التلقين يجب أن تقول له لا إله إلا الله يجب أن تلقينه ولكن هذا أيضا محجوج بإجماع من قبله أتى أيضا إلى رطوبة فرج المرأة وقال إنها لا يجب منها الوضوء ولكن كل من سبقه قال بماذا بوجوب الوضوء كذلك أيضا نقول في هذه المسألة النحو علم من علوم الشرع والاجماع معتبر فيه ام ليس معتبرا معتبر فاتى الان ابو جعفر بما قال في السابقين يعتد بخلاف ام لا يعتد لان الامه لا تجتمع في مساله شرعيه على ضلاله ابدا صحيح فالامه اجمعت على ان الكلم كم قسم اسم وفعل وحرف فلا يعتد هنا بخلاف من ابي جعفر ابن صاف كذلك ايضا اجابه بان هذا الذي ادعى انه قسم رابع قالوا هو من باب الاسماء وليس قسما رابعا بدليل انه يدخله علامه خاصه بالاسماء وهي اف نونت ام لم تنون صحيح طيب ان شاء الله في الاسماء القادم نتم هو خلف ذلك ايضا امام من ايمة اللغة هو الفراء بإذن الله تعالى ولكن نتحدث عن هذه ان شاء الله بالتفصيل في الاسماء القادم ان شاء الله الورق موجود تحت صح يا شيخنا؟ الورق ها دلوقتي تحت ولا هنا؟ ها طيب اللي مش هياخد نسخة من تحت دلوقتي؟ يمان اسمه عشان ياخد نسخه باذن الله والورق الورق اللي انتوا هتاخدوه ده باسم الله تعالى هو جزء من الشرح اكتبوا بس ايه حواليه لو انا زودت حاجه اكتبوها جنبه ولكن معظم الشرح ان شاء الله سيكون منه باسم الله تعالى سبحان الله اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اعوذ بك سيعلى علي عنه هذا دليل الله يغفر اثر علي رضى عنه هذا دليل, دليل. ولكن إن الاصح صح هم ذكروا انا والله الله يبارك فيك يا رب الله يجزى خيرك يا محبوع؟ محبوع؟ مش. لا مش مطبوع الحذف في كلامه عله عموما أن يكون الكلام معلوما العلم السلام الله يبارك فيك هل هو نعم على ماتي دمش طب تاني خلص ايه المشكله طيب ان شاء الله باذن نحن مع بعض <تصفيق> هذا هات, هات انا اجيبها لك ماشي حاضر ان شاء الله باذن الله يكون عندك الخميس يعني حضره ان شاء الله يعني عشان اه من اه حاضر مش اللي في قصه العزم والله قلبي إشكال. هو مفردر. الله يبارك فيك والله خير يا رب مش التعريف؟ بيختلفوا التعريف ولكن اعرف بسم الله هذا مفرده فالكلم مفرده كلمه طيب معنى ان هو هو معنى يتكلم اتكلم معاك سجل بس حاضر هنا